ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا, واتبعوا أمر كل جبال عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة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 خَلَقْنَاكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرْنَاكُمْ فِيهَا فَاسْتَوْفِرُوا وَاسْتَعْمَرْنَاكُمْ فِيهَا فَاسْتَوْفِرُوا ثُمَّ تُقْضَى إِلَيَّ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا تَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إلَيْهِمْ